لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوَقَاهُ الله سَيَئَاتِ مَا مَكَرُوا وحَقَّ بِآلِفِ الرَّعْوَ نَصُورُ الْعَذَابَ النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقولوا ضعفاء للذين استكبروا إن لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم